منن ونفحات عظيمة فهو شهر مبارك شهر مبارك كثير الخير دائم فيه الخير ثابت فيه ذلك الخير ومن عظيم الخير الذي فيه والذي قد لا تجده في غيره أنه من صامه إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه والعمرة فيه كحجةٍ مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم يقول صلى الله عليه وسلم جاءكم شهر رمضان شهرٌ مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر من حرم ما خيرها فهو محروم هذا الشهر الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا واعاننا على صيامه فيه حكمه عظيمه الا وهي لعلكم تتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ففي هذا الشهر يحصل العبد تقوى الله تلك التقوى التي هي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تلك الوصية التي هي وصية الله للناس أجمعين يا, يا أيها الناس اتقوا ربكم تلك الوصية التي وصى وأمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله أي واثبت على هذه التقوى تلك الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اتق الله حيث ما كنت وتناقلت هذه الوصية حتى وصى بها الصحابة من بعدهم كما وصى عمر رضي الله تعالى عنه سويد ابن غفله حيث قال له اتق الله ربك إلى يوم تلقاه فهذه الوصية وهذه الحكمة من الشهر لا بد. أن تكون نصب عينينا أي نصوم في هذا الشهر لله سبحانه وتعالى مبتغين تحقيق هذا المقصد العظيم وهو تقواه أما أن يكون الصوم صوماً عن طعام وشراك والعبد فيه واقع في الحرام فهذا الصوم الذي لم تتحقق فيه حقيقته رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه التقوى أحبتي أمرها عظيم وخطبها جليل كلمة تنطوي تحتها معاني عظيمة وحقائق نفيسة التقوى أن تعمل بالتنزيل وأن تستعد ليوم الرحيل وأن تخاف من الله الجليل التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله أن تعمل بطاعة الله عمل على نور من الله علم ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله جل وعلا وهذا أنفس ما عُرِّف به كما قال ابن القيم في الرسالة التبوكية فلعلكم تتقون في ماذا لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى في جميع شؤون حياتكم وأعمالكم وفي جميع مقامات حياتكم وأعماركم فلتتقون الله سبحانه وتعالى في أعظم أمر أمر الله سبحانه وتعالى به أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية في أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ألا وهو التوحيد الامر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وهو أعظم أمر توحيد الله جل وعلا والنهي الذي نهى الله عنه وهو أعظم نهي الشرك بالله جل وعلا تلك أو ذلك التوحيد الذي كان دعوة الأنبياء والرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تلك الدعوة التي كانت دعوة الأنبياء والرسل كما قال الله سبحانه وتعالى في لساني كل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تلك التقوى أو ذلك الأمر بالتقوى أن يوحد الله سبحانه وتعالى في مبدأ كل أمر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله قل تعالوا أثلوا ما حرما ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أمرٌ بأعظم أمر فليكن الإنسان متقياً الله جل وعلا في هذا الأمر العظيم فإن التوحيد هو رأس التقوى وأساسه وأصله وانخرام هذا الأساس وسقوطه بالشرك بالله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذا الشرك يابد على العبد أن يخافه ليل نهار في كل دقيقة وثانية لأنه أخفى من دبيب النمل يدخل على بني آدم من حيث لا يعلمون وهو أخطر من الشبكة التي يقع فيها الصيف فإن وقع لا يكاد يخرج منها إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وكم سقطت من الأمم وكم زعزع من المجتمعات وكم تفرق من الناس بسبب الوقوع في الشرك وليحذر العبد من الشرك كبيره وصغيره فلا دعاء إلا أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يحب محبة تعظيم وعبادة أحداً مع الله وإنما كل لله سبحانه وتعالى قل إنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هي حقيقة ومستحقة لله سبحانه وتعالى ليس ليست لأحد غيره سبحانه وتعالى وليحذر العبد من صغير الشرك لعلكم تتقون أيضا صغير الشرك فلا يحلف بغير الله ولا يقول ما شاء الله وشئت ولا يتطير بلون ولا صوت ولا رقم ولا يعلق تميمة ولا خيطا ولا, خيط ولا بصلة أو جرسا لدفع حسد أو دفع ضر إنما قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون الله فلا تراؤون في عبادتكم لأن العمل كله لله سبحانه وتعالى فلا ترأي في عمل وإن كان هذا العمل كلمة وإن كان هذا العمل تسبيحة فإنها كلها لله سبحانه وتعالى والرياء من أخطر الذنوب لما تطار أو تذاكر الصحابة الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليّا أو عليكم من الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الرجل أو الشرك الأصغر يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه يحذر العبد لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى فتوحدونه وتحذرون من الشرك لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبتدعون في دين الله وإن كانت تلك البدعة بدعة صغيرة فكل بدعة ضلالة قل إن قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا السبيل الذي يجب على العبد أن يتقي الله ويسلكه ثابتا عليه لا يحيد عنه قدر أملة لا يمين ولا عنيصار ولا يبتدع في دين الله لا بدعة عقدية ولا قولية ولا فعلية فإن البدعة كلها ضلال وكلها انحرافات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها وعضوا عليها بالنواجر وإياكم وحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار البدعة حبتي يجب على العبد أن يتقيها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فكل بدعة يعملها الإنسان فهي مردودة عليه وإنما حاله كما قال ابن القيم كحامل ماء على ظهره لا يرتوي منه ولا ينتفع منه وإنما غايته حمله والتعب أما الأجر فلا لأنه أخل بشرط من شروط العبادة وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذن فليتق الله هؤلاء الخوارج فليتق الله هؤلاء الدواعش فليتق الله هؤلاء الذين أفسدوا في البلاد تكثيرا وتفجيرا وتدميرا ما الله سبحانه وتعالى قتلوا في أنفسهم والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها متقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم متقوا الله في الخلق كفروهم وفجروا فيهم وخوفوا آمنهم وروعوا مسالمهم متقوا الله سبحانه وتعالى متق الله هؤلاء بدع أهل البدع الذين طعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متق الله هؤلاء الذين نفوا أسماء الله وصفاته فعلكم تتقون فتثبتون لله تلك الأسماء والحسنى التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه فأهل البدع ليسوا من أهل التقوى وإنهم من أهل الفساد والإفساد والإنحراف لعلكم تتقون الله فتلزمون جماعة المسلمين وتحذروا من مخالفة الجماعة والخروج منها كما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فارحون متق الله الذين فرقوا الأمة وجعلوها أحزابا وشيعا متقوا الله سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم متق الله الذي سعى في الوشاية بين الناس وبين ولي أمرهم حتى يفرق ثلمة المسلمين لعلكم تتقون يا أهل الفتن لعلكم تتقون لعلكم تتقون الله أيها الآباء في أبنائكم فتحسنوا تربيتهم وتقوموا بما, أمر الله بما أمركم الله به من غرس العقيدة الصحيحة والأعمال الواجبة والأخلاق الحميدة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر اتق الله في أولادك أن يدخل عليهم خلل في العقيدة من علمالية أو لبرالية أو خارجية داعشية أو اعتزالية أو غير ذلك اتق الله وكن حصراً حصيناً لأبنائك ما استرعى الله عبد الرعية فلم يحطها بنصحه إلا مات يوم القيامة ولم يرح رائحة الجنة لعلكم تتقون الله أيها النساء اتقين الله ولعلكن تتقين الله فتحافظنا على الستر وتحافظنا على الحشمة وتحافظنا على بيتكن وعلى أبنائكن اتقين الله سبحانه وتعالى بجميع معانيه التقوى أن تتق الله المرأة في زوجها فتحسن صحبة بعلها وتطيع له بالمعروف وتحسن في خدمة بيتها تتق الله سبحانه وتعالى تلك البنت وتلك المرأة في ذلك البيت وكذلك أنت أيها الزوج لعلك تتق الله إن ما اتقيت الله في هذا الشهر فمتى لعلك تتق الله في زوجتك التي ما أحسنت إليها ولا أكرمتها ولا عاشرتها بالمعروف والله سبحانه وتعالى يقول وعاشرهن بالمعروف استوصوا بالنساء خيرا خيركم خيركم لأهل إذن اتق الله أيها الزوج في بيتك في أسرتك في أبنائك لعلكم تتقون أيها الدعاء وطلبة العلم والعلماء اتقوا الله في الأمة علموهم ما ينفعهم حثوهم على لزوم الجماعة اغرثوا حب السنة في قلوبهم إياكم وأن تخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون المخالفة منكم أقبح والاقتداء بكم أعظم فليتق الله داعية وطالب علم خرج على منبر أو ظهر على منبر أو خرج على شاشة تلفاز أن ينتقم لنفسه أو يقرر بدعة أو ينشر جهلا فليتق الله كل طالب علم فيما يدرس وفيما يتعلم وعند من يدرس وعند من يتعلم اتق الله يا طالب العلم فليتق الله كل عبد منا في كل حياته وفي كل سكناته وكلامه فإن التقوى أحبتي لها ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة إن حققنا التقوى بمراتبها الذي هو أعظمها تقوى الله في توحيده ثم التقوى في اتباع سنته ثم التقوى في عمل الطاعات ثم التقوى في البعد عن المشتبهات فليبشر العبد أو فليبشر العبد بكل سعادة في الدنيا والآخرة أولها وأعظمها من ثمرات التقوى أعظمها وأجلها قول الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا اتق الله والله سبحانه وتعالى معك يحفظك ويكلأك ويصونك إن الله مع الذين اتقوا اتق الله حتى تخرج من كل ضيق في هذه الدنيا ويرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مخرجاً من مالا مخرج من الضيق الذي في الصدر مخرج من الديون التي تراكبت عليك مخرج من الهموم مخرج من ضيق العيش مخرج في جميع الضيق كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى تتيسر أمورك في جميع شؤون حياتك لذلك من لم يتق الله لم يجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا ولم يؤسر الله له أمره وإنما يكون في عثرة بعد عثرة وفي هم من بعد هم وفي ضيق إلى ضيق التقوى أحبتي في الدنيا لها ثمرات وفي الآخرة لها أعظم ثمر الجنة الجنة أحبتي أعدت لمن أعدت للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فالجنة ما أعدت للمجرمين وما أعدت للمبتدعين وما أعدت للكافرين وإنما أعدت للمتقين وقال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها أي النار على الصراط كان على ربك حسما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا من الذي ينجو ينجو أهل التقوى ما ينجو أهل الإجرام ينجو أهل التقوى عندما يأتونا على الصراط والأنبياء والرسل على حافة الصراط يقولون اللهم سلِّم سلِّم ويكون أول من يجاوز أمة النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يمر هؤلاء أهل التقوى وكلهم على حسب ثقواه فمنهم من يمر كطرف البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمرك جواد الخير ومنهم من يمرك ركاب الإبل كله على حسب التقوى ومنهم من يعد عدوى ومنهم من يزحف زحفا فناج مخدوش ومكردس في نار جهنم التقوى نجاف في إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا ذهاق الجنة أحبتي أعدت لك إذا اتقيت الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أعظم ثمرات التقوى أنك عند مليك مقتدر الله سبحانه وتعالى في الجنة أعظم نعيم أنك ترى الله سبحانه وتعالى في الجنة وإنما ذلك للمتقين أما المجرمين فليس لهم هذا, هذا النعيم كلا بل ران على قلوبهم مكانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيحجب أهل الران وأهل الإجرام وأهل الكفر والعناد ويرى الله سبحانه وتعالى أهل التقوى ويرى الله سبحانه وتعالى أهل التقوى فيقول لهم الله سبحانه وتعالى هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الله سبحانه وتعالى الغطاء فما أعطوا نعيما قط أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هناك يذهل كل عن نعيمهم بذا النعيم فيا نعمى لهم حمدوا هذا النعيم العظيم فمن أراد ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة فليحقق التقوى في بداية أمره وهذا الشهر منه من الله سبحانه وتعالى حتى نرجع فنتق الله سبحانه وتعالى في صلاتنا وفي صيامنا وفي أذكارنا وفي دعائنا في كل أنواعه لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى في جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه فتكون لكم هذه الثمرات العظيمة ومن أعظم السبل أو الأسباب التي تعين العبد على أن يتق الله سبحانه وتعالى ويستمر في تقواه أولها العلم أحبته العلم بماذا؟ العلم بالشر العلم بما أمر الله به وما نهى الله عنه وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنك كيف ستتقي وأنت لا تعلم ما يتقى الإنسان يتقي الشيء عندما يعلم خطره أو فضله فيأتي هذا ويذر هذا لكن إن ما كان عنده علم يقع فكيف يتقي من لا يعرف ما ومر في تعريف طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بنور على الله أن تعمل أو تترك معصية الله على نور من الله العلم فكلما كان الإنسان أكثر علماً كلما كان أكثر تقوى ولابد مع العلم إتباع العمل أما علم بلا عمل فهذا لا يعد من أثم من يعلم أن كذا حرام ويقع فيه فهذا ليس من أهل التقوى وإنما أهل التقوى من يعلم ويعمل ومن الأسباب التي تعين على التقوى أن يلهج لسانك مرتبطاً مع صدق قلبك بدعاء الله جل وعلا دائماً وأبداً والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى كان ما أكثر ما يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعثافة والغنى ومن الأسباب التي تعين على الثبات على التقوى والاستمرار فيها صحبة الأخيار أما صحبة الأشرار فإنها توقع العبد في المحرمات وصحبة أهل البدع توقع العبد في مخالفة السنة فليحذر الإنسان من العزلة والانفراد وليحذر الإنسان من مصاحبة الأشرار وليحذر الإنسان من مصاحبة أهل البدع فإن المرأة على دين خليله فينظر أحدكم من يخالل ولا يخفاكم قصة الذي قتل تسعة وتسعينه نفسا قال, قال له العالم اذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوماً صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم هذه البيئة والصحبة تؤثر على العبد ومن الأسباب التي تعين على تقوى الله سبحانه وتعالى وهي داخل في العلم مراقبة الله جل وعلا العلم سبق أن العلم بالأوامر والنواهي هنا العلم بالله جل وعلا العلم بأسمائه وصفاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أخشاكم إلى الله وأتقاكم له خشية من الله سبحانه وتعالى بمعرفة الله جل وعلا معرفة أسمائه التي تجعل الإنسان يقبل على الرجاء من أنه الرحمن الرحيم الكريم المنان والأسماء الحسنى والصفات التي تمنع من الرداء فهو سبحانه تعالى المنتقم الجبار جل وعلا الملك سبحانه يغضب ويصفط على عباده الذين يعصونه, يعصونه لذلك يعلم الإنسان هذه الأسماء الحسنة والصفات معلمة يعني علم يقين فالله يراك ويسمع كلامك ويعلم ما توسوس به نفسك ولا تخفى عليه خافية فاتق الله سبحانه وتعالى حيثما كنت وإن كنت في سابع أرض لذلك أين وقع الخلل عند بعض الناس أنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها لأن مراقبة الله سبحانه وتعالى عنده ضعيفة فهو بين الناس متقي لكن تحت لحافه لا يتق الله سبحانه وتعالى. وما أسهل الوقوع في هذه الأزمنة في المعاصي والمنكرات مع سهولة هذه الأجهزة الموجودة فإن الإنسان يقع في الكبائر في كبائر الذنوب خلف جهاز أو مع جهاز تحت لحافي بل بعض الناس قد يقع في الشرك من خلف هذا الجهاز وبعضهم يقع في البدع من خلف هذه الأجهزة فاتق الله سبحانه وتعالى حيث ما كنت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.